اذا ضرب الفؤاد مع المعاصي فكن فطن ولا تزد الذنوب وبصر ظلمة القلب المعمى بنور الله ان كنت اللبيب اذا ضرب الفؤاد مع المعاصي فكن فطنا ولا تزد الذنوب وبصر ظلمة القلب بنور الله إن كنت اللبيب ان كنت اللبيب ان كنت اللبيب مملك عند فمت بقبر جمر ان كنت به النحيب على مجي يطيع به النحيب ولا مجيبا غدا يقف العصاة أمام نار تفيض عيونهم وترى مشيبا إذا ضرب الفؤاد مع المعاصي فكن فطنا ولا تزد الذنوبا وبصر ظلمة القلب المعام لنور الله إن كنت اللبيبا إذا ضرب الفؤاد مع المعارض